باب الدليل على ان مسلم باب على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل ابن إبراهيم قال ابو بكر حدثنا ابن علي عن خالد طبعا قلنا ابن علية الأب وهو من الأجلاء أما ابنه فمطعون عليه فاسد وسم بالبدع والأهوال حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد ابن مسلم عن حمران عن عثمان قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة طبعا كلمة قطعا من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا إما عاجلا وإما آجلا ولكن لابد أن يدخل الجنة ولكن لا يعلم أحد يموت على التوحيد أم لا فقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالدن الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء نفس, نفس المثل حدثنا أبو بكر ابن النظر ابن أبي النظر قال حدثني أبو النظر هاشيم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن ابن مغول عن طلحة ابن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة ضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى همى بنحر بعض حمائلهم قال الحمائل اللي هي الابل او الركائب اللي يعني هي الابل او الجمال مش الخله والله اعلم بعض, بعض في روايه جمائله وضحت اكتر يعني وحمالهم قال فقال عمر يا رسول الابل اي فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ترى لياء لك عندي كلمتين لازقين في بعض ويا كل كل واحده منهم كلمه لوحدها فجاء ذو البر ببره يعني اللي عنده شوية قمح وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النوات بنواه قال يعملوا بالنواة ايه قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء شفت وقته كانوا ازاي يمصوا ويشربوا المين عشان لو كان فيه شيء من السكر ولا حاجة تاعة التمر ما كانش عنده ويشربون عقال فدعى عليها صلى الله عليه وسلم قال حتى ملأ القوم ازودتهم قال فقال عند ذلك اشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة الحبيبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث كمان هذاس طويل ها؟ ها امم قل النيه الصالحه لا تنفع صاحبها في الكفر والمعاصي التي يعلم انها معاصي بصحيح مسلم ما وجه من الحديث على ان النيات الصالحه لا تنفع في المعاصي قلنا دي <تصفيق> النبي يعني بيبقى وحش وكافر ينفع تبت سياده ابي لهب وقد تب تبت يدا ابي لهب مش كده وقد تب في القراءات ما ارمى عنه ما له وما كسب اصنع نار ذات لهب ومراته يصلى هو ومراته ومراته تصلى وهي ايه حماله الحطب وحالها انها حماله او امراته حماله الحطب هو يسلم نار ومراته هي تحمل الحطب دي, دي هو ده اكسابري اي نقول ان الياء لا تنفع صاحبها وعايز اوجه الدلاله اللي عايز ايه سحر لا تنفع صاحبها في الكفر طبعا. لان الكفار مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا تنفعهم نية ولا عمل خلاص طالما بقوا على الكفر ما فيش تنفع يعني في النجاح من النار يعني إنما قلنا النية ما تنفعش في المعصية كان هيسلم وهيتبع النفس و ايه ده ايه ده ابو طالب اخفوا من انهم اقلبوا عالية و الاشراف كده في حواليه كان هيسلم يعني ويتبع النفس و هسلم حالك قلت ان هي دي ما تتبعهوش يعني لجن واجه السلاح المحصية بقى حدلكم كده هيتبع كده و كده و هبعدد دي عم تدفع في الصد يعني مش تسألونا ساعتها ان الوقت انا مش, مش فاكر اللفظ الالفاظ احنا عارنا الفاظ كتيرة وحديث كتيرة واحد عاوز يتعلم يعني اصول الفقه او الاكتهاد ولا واحد بيسأل عن مين مسألة اللي باعت الورقة دي يعني شو حد محتر في المسألة ولا عاوز يتعلم الاستدلال ازاي اللي باعت السؤال مين تخافوش مش عامل فيه عالي ها فمنين بقى ولا ايه؟ السؤال لن لسه قريب بيقول ان هي لا تنفع صاحبها في الكفر والمعاصر التي يعلم انها معاصر موابه الاستدلال من الحديث انت اللي بقى تسؤال مين اللي بقى تسؤال خويس يعني ان واحد بيسأل يعني من وفاهم من ديله جايزة تخايفين ولا ايه؟ طيب خلاص ما دملوش صاحب ما نجاوبه ليش ما يبقى له صاحب بي... يقول لنا اللفظ ايه اللي احنا قلناه يعني الحديث يقول لنا لفظه عشان أنا مش, يعني مش فاكر قلت ايه المرة اللي فات انما ازا كان الواحد بيعمل معصية واحد يقول مثلا انظر الى المحرم لاتبين هو بها كلام النبي نفسه قولها حتى اقترب بها هو بطلب اللي بيقول بيقول ايه بقى انا مش فاكر الناس لو لا انت القريش يقولون انهم حملوا على ذلك الجزع لا اقررت بها ايه بها عينك يعني مش فاكر ممكن انا قلت هم علينا يعني الكافر مش هيصلح له شيء يعني مش هينفعه شيء في النجاح من النار إنما المسلم لا يحل له المعصية إلا الضرورة باضطرار إليها كده لا. من مت على التوحيد تعني نطق الشهادتين قبل وفاته أم مات موحدا من مت على التوحيد احنا قلنا أنه لابد من شيئين اثنين النطق بالشهادتين و مع العلم بمعنىهما والتصديق بمعنىهما يبقى التصديق بهما والنطق بهما الاثنين معتبرين تصديق من غير نطق يعني تعمد عدم النطق يبقى ما ما ينفعوش وبرده نطق من غير تصديق ما ينفعوش لازم يجتمع فيه الاثنين أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقام والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر إن كان عاجز يريد النطق ويعجز يعني أخرس مثلا فخلاص ده إيه إن شاء الله إيمانه صحيح إنما واحد عارف ولا يريد النطق تكبراً يتكبر أن ينطق بالشهادتين أو خايف من أهله يعيره ويقوله أنت مشيت وراء عيل صغير أي, أي حاجة يعني ما ينفعوش لازم للإسلام أن يصدق بالمعنى بعد فهمه يصدق به ويقر به لذلك قلنا لفظ الإيمان نقول يؤمن بكذا يعني يصدق ويقر به يصدق كذا ويقر به استعمال الباء هنا للاشاره الى الاقرار يقر به يعني ينطقه بلسانه إلا ان يكون عاجزا نعم شيخ قصده في السؤال يعني لازم وهو بيطلع الروح يقول شايفين ولا مجرد ان هو كان عايش مسلم ويعني مات على قصدك لازم ينطع بالشهادتين قبل الوفاة لا يعني هو الحديث قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني نتأكد إن شاء الله أن يعني هيفش لبن النمة أهم حاجة أن يموت وهو موحد وغير منكر يعني أقرب الشهادتين من قبل ومات وغير منك حتى لو ما نطقش وهو ميت على التوحيد يدخل الجنة برضو إن شاء الله قد يعذب ثم يدخل الجنة إنما في نهايته إلى دخول الجنة لأنه وحد وأقر سابقا ومات على هذا التوحيد هل هناك علاقة من كلمة يار؟ يريد يربد يربض ها يربض يربض بين قوسين يهبط يعني معناها يهبط يعني جت في الحديث بتاع والروي بيضه لجنه البحوث المغاويه <تصفيق> نعم اخذ اخذ برضه هو معنى ان ماده ليكن الطفل ده هو لفظه عند دخل بيها وايه ونخدم مش عارف اصلي وناحي في مش عارف هي نفس المعنى ولا لا يعني نعبد ونعمل من اجلك الله اعلم ايه طيب ظاهر الحديث ده معمول به كده على ظاهره أقول بمجموع الأحاديث عرفنا أنه يعلم يعني يوقن بهذا ويقر مجموع الوارد في شرط الاقرار فلما يجي حديث يتكلم عن جزئية معينة ما نقولش بقى يبقى بقيت الأجزاء ملغية فهمت ها؟ يا عم ازاي عم ولا اخاص طيب يعني انت بتقول حاجة يبقى بتناقض القرآن والسنة كلها يعني وجحدوا بها واستيقامتها أنفسه إبا دا علمه مش دا علمين لدرجة الاستيقام يعني بترجف علي ماشي لما ترجف على ربنا كمان لا اه ده صح بيقول انا مريض مش قادر انزل حتى للفرائض ومراد برده بيعتذر لظروف خارجه عن ارادته نصدقهم ولا ما زاين عن المدعي دائره شك عايز المفهوم يعني معنى الشك والمفهوم اللي هو الاصولي معنى الشك نعم استاذن انا لسه عملنا حاجه نقلاً عن الشيخ خالد صقف نحفد في قوله إليك نسعى ونحفد أي نبادر طيب إذا لنا الكلام ده صح ولا غلط نحفد لقيت نحفد ها ها شك عندك شك أفل الله شك فيها قولان واحد مصدق يعني احنا عندنا وهب وشك وظن ويقين ربنا سبحانه وتعالى موجود ولا مش موجود نسأل عنده متساوي كما المتساوي هل ربنا واحد ولا معه شريك ادي الشك انما اللي استدل على وجود الله عز وجل وبعدين استدل على وحدانيته وصدق هذا لا الكلام مقنع يعني ده ما عندوش شك ده عنده اعتقاد وهل يمنع بقى ان الشيطان يوسوس له وسوسه الشيطان دي ما ما تناقضش الايمان يهملها وخلاص يستعذ بالله و... وإيمانه صحيح إن شاء الله إنما الكلام فيه اللي هو لسه ما صدقش وقال إن قاله لا ده فبعد ما يصدق وبعدين كده يدخل في الإيمان ويقر جاله وسواسة بقى ما تدرش بعد كده إن شاء الله شير ها ف... ف... يعني من ده إله من بخ تحت أني باب في أصول فقر الجامعة الأدلة دولة تحت المطلق والمقيف يعني يعلم بيه يدخش تحتها نطق ويير بالنطق تحت العام والخصوصة تحت أني باب في أصول فقر يعني كلمته هو يعلم هو يعلم إحنا عرفنا الأدلة التانية أن يجب أن ينطق لازم أو يقرب يعلم الخ... يعني المعادلات الثانيه ديت الإي... معادله الإي... دوت الإي... ده, ده عامل مؤخر وخ... دخل تحتي خاص هو مطلق هو مقيد مقيد بالضبط مقيد الاقار وهي تجمع عدلنا دوت والله هو جمع عدلي من جهه المعلى فالمقصود ان في مسألة أو مسألة الشك لا يدخل جنة إلا هو يعني إنما من جهة النطق يعني سواء نطق أو لا, لا الحديث لم يتعرض لهذا فيبقى ده خاص بالكلام على شرط بعينه و كلمه ممد بقى يا الحديث فيه من ولا فيه ايه عايز الفظه بقى <تصفيق> ها من, من ايه من هو في هل هي من الفاظ العموم لو قلنا انها تفيد استغراق يبقى ده نقدر نقول ايه آه عام اه عام من الجهه دي امم في خلاف ق مسائل الاصوليه دي تبع تجمعوها بقى ونتناقش فيها مع فضيله الشيخ حسام قحيل طيب فين احمد مزاش موجود فين موجود كلمه ما هو فين انواع الموجود كلمه زي ايه يا احمد كده ها فقط حصلت كده في معدومك الموجود وفي موجودك المعدوم مذكور معدوم فقط حصل بعدك المعدوم ها شوف يعني ان مش موجود ببدن مثلا مثل لا يعني المقدر المحذوف المقدر فده معدوم كالموجود موجود ولكنه كان موجود. يدل على تقدير السياق أو نحو هذا والموجود كان اللي هو ما لا يعتبر شرطنا طيب هو في لسان العرب قال المعنيين في كلمة نحفد من الخدمة وقيل نعمل لله بطاعته ونحفظ بمعنى المبادرة قال نسرع في العمل والخدمة نسرع في العمل والخدمة يبقى نبادر نسرع وصله هو طبعا المبادرة يعني من كلمة بدري يعني حاجة قبل حاجة يعني حاجة قبل حاجة دي المبادرة مش كده الجيش يقول لك اهم حاجة في الحرب المبادئة والمبادرة مش كده قالوا كده بتقول الجيش خلاص نبقى نشوف البحث بتاع المطلوب ده ها يلزم منه الاقرار ليه يلزمه منه الاقرار ليه وجحد بها واستقامتها انفسه لم يقر به هم عارفين على درجات العلم كمان عارفين اه علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا هو علم وبمع ذلك مات على الكفر ولم ينجو نعم واحد يعني ده انت بتفترض بقى واحد في الأدغال ولا في احنا الحكم ده حكمه يعني حقيقته عند الله عز وجل انما الحكم عندنا احنا يعني لو وجد عندنا يبقى نحكم عليه بالكفر الدنياوي يعني حكما دنياويا انه مات على الكفر ومعنى الحكم عليه ان احنا لا نغسل ولا نكفل ولا نصلي عليه ولا ندفنه مدافن المسلمين وكده يعني ما يورسش حاجات زكرة حديث من مات وهو يعلم الحديث التاني من قال ماذا كده من قال ما جابش سرط العلم فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله نعوذ رسول الله والشهادة نطق بالمعلوم فطبعا حديث كثيرة ما لهاش حصر آيات وأحديث بتذكر القول والنطق والإقرار ونحو هذا وآيات وأحديث كثيرة جدا تذكر كفر من جحد وهو يعلم بهذا فيبقى مفيش هنا ما إيه قلنا مفيش حديث ولا أي دليل بيتاخد به لوحده كده مفيش في الشريعة الحديث يتخذ به لوحده لازم معاه بقية الأدل نعم اللي قال بس لا اله الا الله ما يدخلش الجنه ولا حاجه يبقى منافق ما لازم يكون عالم ومصدق لازم ثلاث حاجات علم وتصديق واقرار واحد ما يعرفش وبيقول كلام كده يبقى مش فاهم ما لازم يعلم ولازم يصدق ولازم يقر بما ثلاث حاجات مجموع الأدلة يدل على هذا مش اللي يعلم يدخل الجنة واليينطق يبقى المنافقين دخلوا والكفار دخلوا وادخلت الدنيا كلها يبقى أنت الوحيد اللي مش هتدخل كده لو عملت كده أنا بحذرك أوه. لو دول دخلوا مش هتدخل لأنك هتمكن معلوم بالضرورة وتبقى مصطفى عاية مصطفى ده نخليكوا على مزاجكم فضل السمع بيقول ايه المنافقين مالهم ايوه طيب ايوه والله 400 بقى يا ايوه ايوه ذلك مش هيدخلوا الجنه ولا حاجه الناس الكلام ده اخروي حكم الدنيوي اللي يشهد الشهادتين وهو يبطن الكفر ولا نعلم منه أن يبطن الكفر خلاص بنحكم عليه بالإسلام حكماً دنيوياً يعني إنما هيدخل الجنة لا مش داخل من جهة دخوله مش داخل من ناحية الفقهية بقى اللي يقول يقر بما اعتبره وبرضه قوله ده إذا كانش مولود من أبوين مسلمين يعني قوله ده يبتدئ به الإسلام لابد برضه ما يكتفاش بيه ده بيقوله بشروط برضه ما الإسلام قال كذا وكذا وكذا وكذا لازم حاجات يعني لازم مش مجرد القول يعني يعني كان بيناقش برضه والنبي سال الجاريه اين الله قالت في السماء قالت تبقى مؤمنه نعم لا يعني طبعا تصور العلم مش الاقرار بس بالحكم الجنائي والاقرار بس لا مع توقع العلم يعني واحد مثلا يوسف مش عارف ايه ده بيقعد يغني ويقول حاجات كده فيها الشهادتين فواحد اجنبي انجليزي عجبته النغمة فاعدي يغني الاغنية ويقول الكلام ده وهو مش فهمه ومش متصورين انه عارفه يبقى كده خلاص مش لا مش مضرد النقط هم بيغنوا أنا مالي فيهاش وش علي مني مش عارف أقلق من رزقي لاش أغنية كده يعني تركي على العربي على كده يعني لو أنت عدت تقولها كده أنت مقرب اللي فيها أنت مش فاهم أصلا بتقول إيه تفهمت لا لازم يقر مع تصور العلم بما يقر به حينئذن نحكم عليه نحكم عليه بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين ويكون بيقولها مش بيجربها في بقه ولا بينقلها عن المسلمين لا بيقولها اقرارا بص انا يعني احنا طبعا في العقيدة نحاول ما نقولش اي لفظ ما قالهوش العلماء المعتمدين دقعش نفسك في قصة يعني ربنا موجود دي أنا كل ما جاء أقولها أبقى أقولها ونقلقها مع أنهم طبعا يعني بعد البحث الطويل ملقوش فيه كلمة وردت تؤدي معناها فاضطروا يقولوها وكلهم قالوها ومع ذلك برضو ما وردتش يعني هي بيقولوها في مقابل المعدوم الموجود في مقابل المعدوم ولكن عشان ما وردتش عن ربنا سبحانه وتعالى قلتلكو انا ايه اول ما قدلت الشيخ اول ما يعني وقال الناس كانت يقولوا ربنا موجود يجوز نقول ربنا موجود قلت له اه يجوز انا معرفش بقى لا عرف عقيدة في حياة كنت مش ملتاحة حتى فقال ازاي هو عايز يقول يعني انه ايه هو برضو كان مكانش يعرف في العربي اول عايز يقول ان الموجود دي اسم مفعول ومعناها انه غيره اوجده فقال لا اسم مفعول ربنا اوجد الناس قلت له لا اسم المفعول من اوجده موجد انما موجود من وجده يجد وربنا بيقول فوجد الله عنده فوفاه حسابه فهو موجود عنده فوفاه حسابه فبص كده لا لا فتاخدش كده الاسماء بالطريقه دي لا لا اللي كان موجود في الناس محدش عارف حاجه في اي ولكن اتضح ان بيستعملوها بقى مش بمعنى اسم المفعول او بمعنى اسم المفعول يعني برضه انه نستجد برضه يعني مش معنى توجده يعني تخلقه لا إنما هم استعملوها في مقابل المعدوم